بسم الله الرحمن الرحيم يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم يُنذِرُ قَوْمًا مَا إِنْ بَرَاءَ بَهُمْ تَهْمُ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْمُ عَلَى أَصْرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلنا مِن بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا فاقشيناهم فاخشيناهم فهم لا يظلمون وتواء عليهم ان انذرتهم ام لم تنذرهم لا يمنون من استبع الذكر وقشي الرحمن بالغير فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمامهم أخرج لهم متلا أصحاب القرية إبجل أهل مردنون إذ أرسلنا إليه مثنى فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إننا إليهم مردنون قالوا ما من وَمَا اثْنُنَا وَمَا انْتَنُ رَحْمَانٌ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا إن تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرضمنكم وليمثنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن كبرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء والمدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي سطرني وإليه ترجعون أأتخذ من آلهة إِنَّ هَٰذَا تَنزِيلُ الرَّحْمَٰنِ بِغُرِّ لَا تَصْغَىٰ عَنِّي لَا تَصْغَىٰ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ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 وراحزة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأذيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون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 جَعَلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صبحانا الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنف ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك له منهم نهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العديد العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرهون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ثابت النهار وكل في فلك وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في القلق المشتون وخلقنا لهم من متنه ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينطدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين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 ارَادَ قَوْمُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْ يُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصيتا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون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 فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم في خلال على الأراض ما يدعون تلاموا قولا من ربي الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وَأَنِ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ هَٰذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ أو هل بما كنتم تكفرون اليوم نحكم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يثبون ولو نشاء لقمنا على أعينهم سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا فَمَا استطاعوا مضيا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نَقْصُرْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وما علمناه الشعر وما يندر إن إلا إنه إلا بقر وقرآن مبين ليُذبِرَ مَنْ كَانَ حَيَّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمْ ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رفوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشقون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرعون وما يعلون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَمْنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ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 الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نرا فإذا أنتم منه توقدون أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَيِّ يَقْلُق مِنْ لَمْهُ وَهُوَ الْخَالِقُ ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون